وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذارك على محمد وعلى آل محمد كما ذاركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعده فهذا أول الحديث عن أبواب الفقه ونبدأ الحديث عن أبواب الطهارة وقبل ذلك نقدم بين يديه هذا الأمر بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن نستصحبها حال دراسة الفقه الإسلامي بشكل عام يقول من الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي أن اليقين لا يزول بالشك بقى لأن أي قاعدة من هذه القواعد سوف نستصحبها في سائر أبواب الفقه إحنا عندنا تفريق ما بينه الأصول والقواعد والضابط مثلا ما بين الأصل والضابط طيب وبالتالي الفقهاء قسموا علوم الفقه إلى خمسة علوم علم الفقه ده اللي هو المسائل وعلم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه وعلم تاريخ الفقه وعلم استحدثوه في العصر الحديث لضبط بعض الأمور الخاصة بالمعاملات سموه المظريات الفقهية يبقى عندنا خمس علوم كلها تدور حول الفقه الفقه اللي هو المسائل عندنا اصول للفقه عندنا قواعد عندنا نظريات فقهية وعندنا تاريخ الفقه عشان تبقى عارف التاريخ الخاص بتدوين الفقه والمذاهب المعتبرة وكيف احسار الامر الى ان وصل الينا في عصرنا الحالي طب ايه الفرق بقى عشان نبقى وضعين بالنا ايو من حكاية الاصول والقواعد ايه الفرق بين مبين الاصل مبين القاعد الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أصول الفقه العلماء قسموها إلى أربع أقطاب أو أربع مباحث كلمة الأقطاب دي فكرة الغزالي في كتابه المتصف أربع حاجات دي بتدور حواليها أصول الفقه إيه بقى؟ عندنا مبحث اسمه مبحث الأحكام وعندنا مبحث اسمه مبحث الدلالات وعندنا مبحث اسمه الاجتهاد وعندنا حاجة اسمها الأدلة يبقى عندنا أول حاجة تعالوا بقى شوف في الأصول الفقه بيتكلم في إيه؟ أصول الفقه بتتكلم عن الأدلة عن الأدلة حيتكلم على إن الأدلة دي عندنا أربع أدلة متفق عليها وعندنا ست أو سبع أدلة مختلف فيها وبعضهم وصلها لأربعين دليل الأدلة عندك الكتاب وعندي السنة وعندي الإجماع والقياس هذه أربع حاجات دو متفق عليها. اتفق الفقهاء عليهم ولم يشز إلا في مسائلات القياس مشهور المذهب الظاهري ولم يمكن القياس جملة إنما أنكر بعض الأمور الخاصة بالقياس الشاهد دل الأربعة لإيه المتفق عليه عندنا بقى أدلة تانية فضوء الأدلة دي دي يختلفوا فيها فعندنا العرف العرف ده حيبقى دليل ولا مش حيبقى دليل حييجي معانا حاجات في أبواب الطهارة هتبقى قيمة على العرف حياتي مثلا يقول لك يقول إذا بلغ الماء وكلتين لم يحمل الخبث طيب القلتين دول قد إيه حيقول لك حيساوك بالبغداد كام وبالدمشقي كام بالتقريب حيوصل لكذا أصلها تزن حاجة من زمان كده كنتسمع قلال هجر العرف العام إن هم كانوا بيقيسوا بالوضع ده حنعتبر العرف غير كده بقى لو نحنخش الأكتر لما نخش في المعاملات حتبقى الاستزالات هنا كثيرة جدا بالذات في أجواب النكاح وغيرها المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثلا نحن نقوم بذلك نقول الموضوع بإسهاب لكن يعني تاخدوا بس لمحه كده تفهموا الدنيا مش ازاي فعندي حاجة اسمها العرف وعندي حاجة اسمها المصالح وعندي حاجة اسمها الاستحسان وعندي حاجة اسمها سد الزرائع وما أكثر استدلال به وعندي حاجة اسمها شرع من قبلنا كده كان نقولهم مع بعض ذلك عندنا المصالح وعندنا الاستحسان وقلنا العرف وقلنا شرع من قبلنا وقلنا ايه وقلنا سد الزرائع وعندنا قول الصحابي هل قول الصحابي حجة في نفسه طيب لو اتفقوا لو اختلفوا مسألة تبحث فيه الأصول دول الحاجات اهي اللي اختلفوا حواليه ده كده مبحث اسمه مبحث الايه الادله عشان بعد كده لما هيجي حاجات انا بقول قصدي دي كلها عشان كل اللي هيجي بعد كده هينبني عليه لما هيجي في بعض الحاجات مش هتلاقي لها دليل صريح كده من الكتاب الصنة مش كل حكم شرعي هتدص تلاقي اهو دليله في الكتاب كده دليله في الصنة كده في بعض الاحكام هيبقى دليلها حاجة من اللي احنا ذكرناها دور خدوها من اين دي؟ من العرف خدوها من اين دي؟ خدوها من استدلوا هنا بقول الصحابي هنا استدلوا كذا المسألة لازم تبقى منضبطة في ادهانكم ده اول مبحث اللي هو مبحث الادلة طب الادلة دي انا هفهمها ا عارف اطلع منها الحكم الشرع ازاي يروح مجديني مدحس وده هو لب وصول الفقه مدحس اسمه الدلالات الدلالات يعني ايه هي ده نحن بنقول ده طرق الاستنباط ان الدليل ده يبتدي بقى يقول لك بالك مجموعة من القواعد اللغوية ويبتدي يمزجها بالمقاصد الشرع يعني يروح عند الرجل بتاع اللغة يقول له الامر الامر ده معناه يقول له ده شيء يفيد الحكم والالزام تمام يشوف نصوص الشرع اللي ج فيه الأوامر يبصي له إن أغلب الأوامر بتأتي فعلًا للحتم والإلزام هنا الأصل هنا بقى الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرية تصرفه عن الوجوب إلى الإباح أو إلى الندب دعم الارصود فالقاعدة ذي القاعدة ارصودية هنا بقى لما أنا الدليل بالدليل أشوف الدليل ده وفي أمر يروح يحايل الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب يبقى كده أقيم الصلاة يبقى الصلاة و الجبه أقيم الزكاة يبقى الزكاة فرض يتهم نين؟ أهو ده دي طرق استنباط طبعا هنا هنا بقى إيه؟ في كلام كتير أول هنا مش الأمر والنهي وبس ده في حالي اسمها العام والخاص والمطلق والمقيد كلام كثير هنعرج عليه وإحنا بنتكلم المهم ده ما أفحس اسمه أفحس إيه ده الدلالات هنطلعي هنطلع حكم من اللي حيطلعه مش اي حد بقى اللي حيطلعه واحد اسمه المكتهد هيروح له شروط عشان مش اي واحد يحتكي بأي دليل يروح يليك بس اهي اهو امر اهو يبقى الامر ده يفيد الوجوب ربنا قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض يبقى اول ما تصلي الجمعة كله يجري فانتشروا في الارض اهو انتشار والامر يفيد الوجوب قال له لا مشكلة خالص ففي عاجة اسمها صوارف وده الامر هنا للإباحة ودل الدليل على ذلك بدليل كذا وقريب كذا بقى. ربنا يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يبقى أنا لو خدت منك يعني بصيب بس هات 5 جنيه لازم حتم واجب إنك تكتب لم يجري العرف لا من أيام الصحابة على ذلك ماشي في الضيون الكبيرة أو الحقوق لكن في الحاجات البسيطه دي الايام بتقول كده فاكتبوه وما يبقى الكتابة هنا بقى ليه ما تبقاش ما تبقاش واجبه هنا بقى فمش اي حد يحتكي بالدليل مش اي حد لازم يبقى راجل مجتهد الراجل المجتهد ده يحط له شروط يوصلوها ل شرط عشان يمارس هذه العمليه لازم الراجل يبقى عنده الالمام بالكتاب بالسنه بالذات بالادله الفقهيه بالذات الايات اللي بتتكلم في الفقه وبالأحاديث اللي هي بنقول عليها أحاديث الأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وعندنا مصطلحات مستقلة في كل مذهب في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام عندنا كتب مستقلة في مثل هذا الأمر. والرجل دا لازم يكون عنده لغة لأنه مش هينفع يبقى رجل يمارس الاجتهاد هو ما عنده شغه إزاي هيفهم إزاي الكلام ده هيفهم ده أمر ولا نهي ولا كذا ولا كذا إزاي نعم أوكي هيفهم انه ده عام وانه ده خاص وانه ده اسلوب نفي وانه ده اسلوب إثبات وانه ده اسلوب كذا هيفهمه ازاي ده لازم يبقى النهاردة عنده اللغة دي وعنده المام معايش ما يسمى بمقاصد الشرع بيفهم عن ربنا فعشان كده لازم يروحوا يجايدنه بقى شروط خاصة ديه هو خلقيا انه لازم يكون عنده حال مع ربنا ما يقدرش يقوم بالأمر ده إلا إذا كان عشان كده لازم يبقى برضه لي منهج في التربية والتسكية وعنده المن بالواقع فاهم الدنيا ماشي ازاي عشان ينزل الحكم ده للواقع ده حاجة اللي يسموها تحقيق المناط يعني ما نعرفت كده ان الحكم كده طب ينفع مع الواقع اللي احنا ده ولا لا وعندي في الاحكام نوعين احكام ما تغيير، وفي احكام لابتختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص دي مسألة مستهلة فعشان كده مش اي حد يقدر يقوم بهذا العمل عشان كده النهاردة في زماننا ده بيقولوا صار الاجتهاد جماعيا لان انا لما اجي يدوني مسألة طبية زراعة الاعضاء طيب انا حاود ادرس المسألة من ناحية الطبية وبعد كده ادرسها من ناحية الشرعية وبعد كده اطلع بالحكم فانا هحتاج لحد يمدني بالمعلومات دي فانا لازم اروح لناس اطباء متخصصين مسلمين فقات يفهموني الدنيا مش هزاي انه ممكن يقول لي اي حاجة ما تكونش صحيح نفس الكلام انا حدث النهاردة قضايا الاقتصاد الاسلامي وكل يوم والتاني في معاملات بتستحدث هذا الامر ايه احكام البرصة باطلاق جائزة طب المعاملات, المعاملات البنوك في معاملات بتجريها البنوك الاسلامية فيها لف وفيها شغل كده فتحتاج ان انت تقض ببعتي الكلام تفهمه كويس وبتدي تشوف هل ده موافق للشرع إذا القضية الاجتهاد قضية تحتاج إلى لقص خريق عمل عشان يقوموا بها ده الأمر الثالث الاجتهاد حيطلع إذا عنده دليل وعنده طرق الاستنباط وهو عنده حاجة نسميها الأهلية مؤهل إنه هو يبتدي ينظر في الدليل وإنه هو عنده الأدوات اللي بيها يستنبط الحكم الشرعي هيتطلعه هيطلع علينا حكم الحكم ده هيبقى إيه هيبقى حاجة من خمس الأحكام الشرعية الأساسية إيه الأحكام الشرعية الخمس اللي هم بقى الفرض أو الواجب يعني حاجة الندب أو الاستحباد التالت حاجة الإباحة ده مباح رابع حاجة الكراهى خامس حاجة التحريم ده الأحكام الخمس ده على قول الجمهور على قول الاحناف, الأحناف يخلوهم سبعه بيخرقوا ما بين الفرد والواجب يقولوا الفرد ده اللي جه دليل قطعي ده جه دليل القرآن انما لو دليل ظني خبر الا حده يقولوا حاجة تانية المهم يعني بيقسموها بيقولوا لا فرد وواجب وبعد كده يقولوا مندوب، وبعد كده يقولوا مباح وبعد كده يقولوا مكروه كراه التنزيه ياسموا بقى مكروه كراه التنزيه ومكروه كراه التحريم وناقي خلاص حرام أنا بس أبدي صورة عامة نتلاقوش من المصطلحات نتلاقوش من الكلام ده دي كده خريطة نشى ازاي بعضنا نبتدي نشوف الكلام ده هم عايزين بالنوي. ده الحكم. بس في حاجة تانية دي الأحكام بيسموها أحكام التكليفية. حاجة ثانية بسموها أحكام الوظاية. هو إحنا وإحنا بندرس الصلاة. هنقعد نقول شروط الصلاة. لما تيجي تتكلم في الوضوء هنقعد نقول كده إيش الشروط إيش أركان؟ في حاجات دي بسموها حكم وظاية. طيب إيش شرط؟ المانع الركن الأسباب العلل دي أحكام تانية نسميها ما احنا نسميها اي بقى الأحكام مبعيدة خدتوا بالكو أجي وصول الفقه أجي وصول الفقه في كلمتين طيب يبقى الأصل إيه الأصل أجي يقول وصول فقه وأقول قواعد فقه الأصل إن الأمر يفيد الوجوب ده أصل ده بقعدة لا أصل الأصل ده يبص بنستمده إزاي رحنا جبناه للغة زي ما قلت لكم كده وبعد كده رح عمل حاجة اسمها الاستقراء الاستقراء ده يعني عادي يبص في نصوص الشرعة كلها اللي جي فيها امر كلها خاصة رح مطلع لي الاصل ده اللي الامر يفيد الرجوع انما القاعدة حاجة تانية بقى. القاعدة دي بتجي ازاي وهو ماشي يحتاجك بمسائل المسألة بتقول دلوقتي انا مش عارف انا صليت تلاتة ولا صليت اربعة المتيقم ايه تلاتة والمشكوك في كام اربعة فيحيول له ابني على الاصل يقصد ايه الماء على الاصل هنا انه هو يرجع للتلاتة اللي هو المتيقب بص لقاها كده في الايه جاه في الموضوع الصلاة دلوقتي الماء دي بقى دي بقى مش عارف دي طهور ولا ماء نجس شاكك في الامر طب الشك ده عنده عليه دليل ولا هو بتهيألي كده الماء دي فيها حاجة بتهيألي عندك دليل يعني اتغيرت اي حاجة من اوصفها هل ريحتها مختلفة؟ هل طعمها مختلف؟ عندك حاجة تثبت الكلام ده ولا هو كده؟ فبدأ لك لا أنا بس شاكك كده تهيأ يعني أنه ممكن يكون لا معندناش كده المتيقض الماء دي ايه؟ طهور يبقى يبني على اليقين يمشي كل ما يمشي يلاقي الكلام ده يفتح في الزكاية لايه واحد برضه ايه شك من المال ده مش عارف حال عليه الحول ولا ما حلش عليه الحول أمور الشك دي كلها فكل ده من الابواب الفقه لايها نروح طالع بقعدة ويقول لك ايه باه احنا كل مرة نقول له, نقول له إيه ما اطرد الشك ده وابني على الاصل ما نقص به اليقين نروح طالع بقعدة ويقول لك اليقين لا يزول بالشك وبقت معانا بقى في كل حت دي اسمها قعدة. ليه اسمها قعدة لانها بتدخل فيه عشان هنفرق ما بين القعدة والضابط دلوقتي بتدخل فيه جميع الأبواب جميع الأبواب معانا نستصحبها صارت موجودينا قلنا الأدلة قلنا إيه قلنا في دليل اسمه الاستصحاب أي استصحاب القواعد ده قاعدة المستصحابه معايا في كل أبواب الفقه جبناها إزاي بالطريقة دي إن إحنا عادنا إيه كل شوية نحتك بشوية مسائل كل غايت قلنا المسائل دي كلها كده تندرك تحت قاعدة اسمها والمسائل دي كلها تندرك تحت قاعدة تانية اسمها كذا مثلا يجي مسائل ندره جدا فيقول لك النادر لا حكم له يجي دلوقتي في واحد عيان ماشي والدنيا حر واحنا عايزين نشغل المروحة كويس طيب في واحد عيان لو شغلنا المروحة هيزداد الضرر بالنسبه له فتيجي تسال الفقيه ها نشغل المروحه ولا مش يقول لك لا ما تشغلهاش طبعا الناس الثانيه هتبقى تعبانه في الصلاة يقول لك عندي حاجه اسمها ضرء المفسده مقدم على جلب المصلحه هو يكون من هما يعودوا شوية ويعرقوا شوية دي مصلحة ان هما يبقوا عاديين مستريحين ومتكيفين لكن في مفسده أشد هتقع على الرجل الأعداء وممكن يجيله أي مضاعفات بالنسبة للمرض اللي هو فيه فيبص دي حكم يلاقي حاجة تانية يتسئل فيه برضو يروح قايل أنا عن عندي مفسده وعندي مصلحة طب عامل دي ولا عاملش دي يروح يقول له لا لا, لا درق المفسده مقدمة على مجال بالمصلحة وهكذا القواعد دي تعالوا نشوف مجموعة من القواعد حيكثر الكلام عليها وحاولوا يعني تحفظوها كل شوية كده ترجعوها علشان كل شوية حيجي ذكرها قلنا مثلا اليخين لا يزول بالشك وفي باب الطهارة مثلا يقول ايه الاصل الطهارة في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته الاصل الاصل الطهاره في كل شيء الا ما دل الدليل على نجاسته يبقى الاصل في الاشياء الطهاره الا اذا جي دليل ان هو يقول ان هي ايه نجسه هتنفعنا في حاجات كثيره هنشك طب دي طهره ولا مش طهارة يقول له ابني على الاصل ايه الاصل الاصل الطهاره الاصل براءه الذمه الا بدليل انت مش مكلف بشغل للذمه يعني مفيش دلوقتي انت مش مرتبط بحاجة إلا لو دل الدليل ان الشيء الفلاني ده انت ملتزم به عندي دليل على الكلام ده ولا لا كويس وحييجي بقى تطبيقات الكلام ده بشكل أوسع يعني ييجي يقولك ايه مثلا في الغسل اغتسبي السؤال اللي يقولك كده هل اغتسل الاول بالماء والصابون وكده انا جنوب وعايز اغتسل هل اغتسر الاول بماء وصابون وتنظيف يعني بعدين أقسى الجسم كله بالماء، ولقسى الجسم كله بالماء، وبعد كذا أنا بقسى، عايزين أنا بقسىه بالماء وصلون. واحد يقول لك إيه؟ يقول لك والله الأفضل براءة الذنب. يبقى الأصل بقى؟ يعني الفكاهة دي كلها. يقلك واحد تاني، من حالة تانية، براءة الذنب معنا. هون تدري؟ أو أنت ضامن؟ أنت دلوقتي جنوب. ذمتك دلوقتي مشغولة به، بأن أنت تتخلص من وضعه، بأن أنت تبقى على طهر يبقى أقسى الجسم بالماء. عشان يبقى أنا كده ايه الزمة كانت مشغولة بال... بالاختصال فأنا كده خلاص عايز بعد كده تختصل بالماء والصابون ده في واحد تاني هيقول لا والله من باب التنظف يعني يبتجي بالماء والصابون وبتقى بعد كده يخصل الجسم كله ما رؤية تانية فيقول لك الأصل براءة الزمة إلا بالهدي الأصل الإباحة الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه الأصل في الأشياء ليه الإباحة بعد الوقت الأعدى دي الأصل مها مباحة إلا إذا دلت الدليل على أن جلوسك دلوقس ده حرام ليه حرام راح تقاعد وفي صلب وما بيصليش جلوسه بقى صار حرام أنه كده عليه واجب وهو مفرط فيه الأصل أي شيء يعمله مباح إلا إذا دلت الدليل على أنه ده حرام طيب الأصل في الزبائح إيه الأصل في الزبائح الحل ولا الحرمة الاصل في المطعومات عموما الحل انما الاصل في الذبائح الحرمه الاصل في الذبائح الحرمه لا الاصل الحرمه الا ما دل الدليل على ان هذه ذبيحه اهل الكتاب أو بقى طبعا ذبيحه المسلمين يعني ما تكونش بقى في الشروط بقى ما تكونش فيها اصعق ما يكونش ما تكونش كذا ما تكونش كذا طب الاصل ذبائح إلا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه كل نجس حرام الدليل الدليل فوقها فقهاء الدليل على أنه كل نجس حرام قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس فكل خبيث نجس حرام يعني. ماشي طيب شوفوا قاعدة ثانية قاعدة جميلة المشقة تجلب التيسير كلما زاد الأمر مشقة ازداد في جانب الشرع تيسيرا المسافر يعتبر الشرع مشقة الغربة قبل مشقة الصفر الإجهاد البدن مشقة الغربة تستوجب أن يأسر له الشرع فيجعل له الصلاة ربعية ويبقى في حالة اسمها قصر الصلاة وفي حالة اسمها جمع للصلوات ويأخذ أحكام المسير يعتبرن ده إن هو رجل غريب في مكانه فالنهاردة يبقى مش مستقر نفسيا مجرد ده الشرع رائع فالمشقة تجلب إيه تجلب التسجيل وهكذا بقى ساعتيجي معانا حاجات كتير أو تطبيقات كثيره جدا في مسائل الظاهر فيها المشقة فبالتالي تجد الشرع يخفف فيها وهي فيها رخص الضرورات تبيح المحظورات لكن لازم تنضبط القاعدتين مع بعض الضروره تبيح المحظور لكن الضرورة تقدر بقدرها عارفين بقى اللي هو المثال المشهور مثال الميتة واحد في صحراء ما عندهش حاجة يطعمها لو ما أكلش ده يموت فلازم خلاص يأكل ويأكل بقدر لو هو يقدر يسكت جوعه ده بلقمتين الثالثه حرام حق حرام الضرورة تقدر بإيه بقدرها السفر إلى بلاد الغرب السفر إلى بلاد الغرب إلى بلاد الكفر حرام ليه عشان فتنته في دينه طب هو مش رايح عشان يتفسخ هو رايح علشان هيتلقى العلم او هيروح علشان يتطبطب يعني عنده ايه عنده اي مرض بتاعه وما حد يقدر يعالج الا هناك ماشي ايه حكمه حكم السفر ده جائز بس من ايه بقى ان دي ضروره ليه ضروره لان انا عندي الضرورات خمس حاجات اللي هي حفظ الامور الخمس اللي الشرع بيقول عليها المقاصد الشرع الخمس القواعد الاساسيه اللي بنى عليها الشرع ايه بقى حفظ الدين ابتداء وبعد كده حفظ النفس وبعد كده حفظ العرض وبعد كده حفظ المال والعقل ماشي طيب حفظ النفس فيهم اي تاني حاجه حفظ اولا دينه فلو جلس في المكان الفلاني ده هيفتن في دينه فيخر وقالوا عشان كده قالوا السفر نوعان سفره طلب وسفره هرب يخر بدينه تاني حاجة حفظ نفسه لو ما رحش يتعالج ممكن يحصل له هنا ممكن يموت فيبقى ضرورة ولا مش ضرورة تبقى ضرورة تبيح المحظور اللي هو الاصل اللي هو ما يفعش يسافر هناك عشان ما يفتنش بقى بدينه من لحة تانية اعطوا بيحل المحظور بس تقدر لو قدري عشان كده لما يجي استفتيك تقوله كده تقوله انت رايح تعمل ايه لكن انا رايح تجاره طب ماشي بص انت لو خلصت شغلتك دي في اسبوع اليوم حرام اليوم الثامن انت تقعد يحرم لا ينفعش تقضي الامر اللي انت متلدف به وما زاد على ذلك يحرم لان الضرورة تقدر به بقدرها فهمت الكلام ده طيب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر به بقدرها يقول لك من القواعد لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة لا واجب معه العجز طيب هو الآن سقط عنه هذا الواجب لعجزه عن أدائه واحد في الغيبوبة كويس من أول جات له غيبوبة من أول الفجر لغاية يعني فأمن الغيبوبة العجز الخمس صلوات دلوقتي تلزمه تلزمه ولا متلزمه دلوقتي هو في غيبوبة نساله هذا نوع من ظهور العقل كويس؟ يقاس على المجنون؟ ولا لا؟ الفقر كله غيرك الفقر كله تشغيل دماغ طب هو دلوقتي عاجز عن هذا الأداء عاجز يبقى هل هو مخاطب به ابتداءا؟ لو قسته على حالة المجنون على حالة أنه من ظهل عقله يبقى سقط عنه هذا لعاجزه عن أدائه طب واحد سكران سكران سكر هو بقى سكران على الاخر خالص وثلاث اربع صلوات راح وما يقدرش يصلي ولا تقرب الصلاة وانت مسكر تسقط عنه ما عاجز عن أداءها برضه ما يقدرش يعاملها بس هنا فرق ده اضطراري وده اختياري يعني ده الغيبوبه ده اضطراري لما تاني اختياري لما مزاجه هو لا واجب مع العجز فلو واحد جن يوم ورجع تاني فاق اليوم ده اللي جن فيه ده هو مش مخاطب اصلا طيب لا واجب مع العجز لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة برضو نفس التقسم هي ان الضرورات تباح المحنورة درء المستدى مقدم على جلب المصلحة قلناها دي عندي مصلحتين وعندي ضررين اعمل دي ولا اعمل دي اعمل دي ولا اعمل دي مصلحتين اهو اعمل يبقى بقى هنا بيسألك اطلب العلم ادي مصلحة ولا مثلا اقوم الليلة اصلي الليلة دي أمس الكتاب أمس تعلمه والعلم اللي هو هيتعلمه ده مش ضرورة يعني مش علم واجب علم في حقه ومندوب وعنده حاجة تانية ان هو يقيم الليه دي ولا دي, دي, ولا دي تختار له أعلى المصلحتين أعلى المصلحتين في حق لو بالنسبة له العلم ده هيكون أعلى مصلحة يبقى يقدم واحد شغال في الدعوة ويبقى لازم يتعلم الحاجات دي وكل شوية يزيد من معلوماته ويبقى فاهم ممكن يكون بالنسبة له هو يروح يصلي ده يصلي له ركعتين خفاف كده ويعني يهتم بالجانب الأكثر ثوابا من ذي بس رحتني لا ما يتحكش على الناس وياض يقول لك أنا أتعلم وأتعامل وهو ما رجع بالقصة دي خالص آه كويس ومستحب لكن أكثر ثوابا له أن يقوم الليل مسألة أن تختار أعلى المصلحتين إذا كان عندنا مصلحتين نختار أعلىهما تلاقي بما أنه يقول لك فقه مراتب الأعمال لا يصل إليه إلا جهابذة العلماء حد يعرف يصل الكلام ده ان هو يختار له الأعلى اللي محتاج فقه بأحوال النفوس ويتقدير لحال الشخص الفائل وفي نفس الوقت المقنمة بين العملين ان العمل ده بالوقت يكون أثوب والعمل الثاني أذكار الصباح أثوب من قراءة القرآن طلب العلم لو ضرورة طب الافكار والتعليم العلم النافع هو تعليم العلم النافع الفرد ده هيبقى مقدم من الافكار مندوبه طلب العلم هنا مقدم يحاول طبعا الدكتوراه الحال الحل انه يجمع ما بين الامرين لكن لما تيجي يجيه, يجيه يجيه اعمل ايه اختار اعلى المصلحتين طب في المفسدتين يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم عندي مشكله عندي مفسده هعمل ايه أخفهم أخف اخف المفسدتين طيب يقول لك ايه كمان الاحكام بعضها بنسميها احكام تعبودين وبعضها بنقول عليها احكام معللة ايه الاحكام احكام تعبودين بمعنى لا وجهة الى اعمال العقل في سببها ليه ليه ربنا خلوهم صادر الفجر ركعتين وخلوها الظهر اربع ركعات ليه وهكذا بق المشهور لو كان الامر بالعقل لكن المسح على باطن الخف لا ظاهره. في جسمه أحكام تعبدية. ال الحكمة فيها الحكمة اللي فيها إنه ربنا بيتعبد الناس بالامتثال بالاستسلام والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي حاجات ربنا ربطها بعلمه. فقال يا جماعة الخمر دي حرام ليه؟ عشان مشكلة. طب وين يعني مشكلة؟ هذا دي تزهد العقل وأنا لسه بقول لكم إن الشرع ده جاي. من أحد المقاصر الأساسية حفظ العقل العقل ده اللي هيبقى بيقول عليه مناطي التكليف فالعقل ده أمر أساسي مناطي التكليف يبقى عندنا أحكام ايه؟ معللة وعندنا أحكام تعبدي لو الحكم معلل يبدون يقعد يقولوا ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجدت العلة وجد الحكم انتفت العلة انتفى الحكم وجد الإسكار وجدت الحرمة انتفى الاسكار هو كان خمر اتحول بقى خل ماشي طيب الخمر ده وهو موجود فيه العلة اللي هي ليه الاسكار بقى حرام اتحول بقى خل مفهوش العلة بتاعة الاسكار بقى حلال اه دي قعدة المشكلة فين يا جماعة المسلمين ان موضوع العلة ده اولا من العلة وصف منضبط ظاهر يليق بالحكم يعني الوصف دلوقتي لما ييجي يقول لك انا عايز اعرف علله الحكم ده بقول الخمر حرام ليه هل لانه شرب يبقى الميه حرام لا هل لانه لونه اصفر وصفولي ايه, إيه الخمر شرب جاي منين هل عشان هو عصير العنب طيب العنب نفسه حرام بقى امال عشان ايه عشان فيه سكر انه اللي بيشربه في حالة تخمره ده يبقى يذهب عقله طيب الربا حرام ليه هل لان الربا دي فيها استغلال لحالة الفقير يبقى خلاص يبقى طالما ما استغلال لحالة الفقير تبقى. تبقى تمام هو راضي يبقى خلاص طالما هو راضي هو فين استغلال هو راضي هو يمشي كده أنا مستغلته ولا عملت في حاجة هو راضي يعام يا انه ياخد 5% أو 7% أنا كسبت 20% انت مالك انت بيته راضي هلا عملية بقى مش راضي هي راح زي الزنا بالظبط هي راضية وانا راضي انت ملك تبقى المسألة بقى خلاص تبقى من المسألة بتسفح على الريضة يبقى كله بقى خلاص هو راضي هل عملية مش فتا عشان كده راح أقل لك ايه ايه العلة ايه العلة في تحريم الزنا قال لك اختلاف الامثال قالوا خلاص هتاخد حبوب منع حمله مش هتبقى فيه مشكلة لا فيش اختلاف الامثال, الأمثال. كونه فاحش. قال لك ولا يهمك أنا عندي مش فاحش المشكلة زمالنا ده ما بقاش فاحش فاحش ده يا عمي أن النفوس بيها تتقدله وتستهجنه فشوية بشوية تسيري تقوله هي كده زنا لأن ربنا سبحانه وتعالى حرمه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة علته بقى أنه بيدخل النار يعني في حاجات مش دايما تبقى عيه العلة من ضبعه الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما الواجبات تلزم المكلفين يعني يبقى الواجبات تلزم المكلفين هي زي اللي احنا كنا بنقول عليها شغل الذنة هذا واجب دلوقتي اول ما الفجر لازمك صلاة الفجر فانت مشغول بيها كده اتحطت في ذمتك دين عند ربنا لازم تقضيه اسمه الصلاة فيلزمه المكلفين وتلزم المكلف اما من سقط عنه التكليف فلا تلزمه نسل الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقف. طيب. الإطلافات تجب على المكلفين وغيرهم من أتلف شيء فعليه إصلاحه الأصل في العبادات أخذ بالكم الكلام ده الأصل في العبادات إيه الإباحة ولا الحظر الحظر يعني إيه ما تجيس أنت كده تعيدلي أنا عايز أصلي دلوقتي 15 عشر ركعه ضربت الناخب عايز يصلي 15 عشر ركعه اهو كده نظرت لله اننا النهارده يمكن النهارده, يم كان... النهاردة فقال 16 خليهم 17 عشر ركعه اي حاجه لا الاصل ليه الحظ لازم نروح نشوف هل عندك ينفع يعمل ايه يا عم ينفع يصلي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يصليم كده مثنى يصليم ممكن أربعة زي على هيئه الصلاه, الصلاة الرباعيه الاصل في العبادات ايه الحظ إلا ما دل الدليل عليه ما دل الدليل على على إباحته أو على نده الأصل في العيادات والمعاملات إبا الأصل في المعاملات إيه الإباحة يعني يا ربنا لما أجيه يتكلم عن معاملات المالية وأحل الله البيع، بيعوا يا عم ومشتروا زي ما انت وحرم الرضا يبقى عندك قاعد الأصل أنت ما فيش مشكلة إلا إذا دل الدليل على الحرمة يعني هنا انطلق فيش مشكلة لغايه ما يجيلك دليل على ان اللي انت بتعمله ده غلط يبقى ساعتها تكف عنه الاصل في العبادات والمعاملات في الاباحه الا ما ورد الشرع بتحريمه الاصل في الاوامر الشرعيه الوجوب الا ما دلت دليل على انه مستحب او مباح الاصل في النواهي الحرمه الا اذا دلت دليل على الكراهه طيب كل ما كان فيه نفع الاصل في المنافع شيء هينفعك الاصل فيه في الحل ولا الحرمه الحل طبعا ليه الشرع جاي كده الشرع جاي عشان يضرك لا كله الشرع بالنسبه لك نفع يبقى الاصل في المنفعه ليه الحل طب والاصل في المضر الحرمه خد بالك بقى لما تيجي تطبق الكلام ده مثلا على التدخين من غير بقى ما نعرف اي حاجه ولا من غير ما ندخل بقى الموضوع ده في ضرر في ضرر بتقول لي الضرر يزال الضرر ده جاي في ضرر في المال مثلا فمن غير اي حاجه تقول الاصل في المدار الفورمها طالما في ضرر يبقى يحرم قال واسمهما اكبر من نفعهما فعلمنا ان ايه ان طالما في ضرر وفينا منفعه بس الضرر يقدم فضر المفسده مقدم على جلب المصلحة يبقى يحرم طيب اوامر الله عز وجل مبنيه على اليسر والسماحه بشريعة الإسلام والسهولة فيؤدي العبد الأوامر منها بقدر استطاعته ويجتنب المنهيات مطلقا حسنا يقول الوحد طول النهار والليل في الفتاوى كذا تقول النساء الآية قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. يبقى المستطاع المقدور أم عليه أم به قال الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتو منه مصطفاً شوفوا هذا من يصر الشر عندنا بس شوية حاجات خطوط حمراء لا تتجاوز ما ترفش ما تهوبش الناحية المعينة دي عشان دي خطر عليك خطر على إدمانك خطر على حالك يتلطب عليها أضرار شديدة بالنسبة لك فاجتنبوه إنما في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم طيب الأوامر تأتوا منه استطعتم يبقى أول حاجة الفرد ما يعجز عنه يسقط يعني أنا لا أستطيع القيام وهذا ركن واجب في الصلاة سقط عني القيام بس يبدل بحال اللي أنا المقدور إيه المقدور أن أنا عمز فيوقت وهكذا ده داخل الفرود فما بالك بقى, بقى كمان لو, لو مندوبات فأتوا منه ما استطعتم. عايز بقى تزود خير المستطيع بالنسبة لك فأتوا منه ما استطعتم. جميل؟ طيب الفقه يا جماعة يطيروا سريعا فعايز مداومة الاستثكار يتاخد كده جرعة جرعة جرعة جرعة ما تسيبوش حاجة يعني. دي سهلة دي سهلة القاعدة تقالت المهاردة دي كلها تقعدوا ترجعوها ترجعوها وتستثكروها كويس علشان مش كل شوية كأنا بعد كده خلاص لانا قلت ان الاصل كذا فمش هنقول تاني خذوه يعني شيئا فشيئا طيب كتاب الطهارة ما الطهارة نمشي بقى على طول كده ل استلاحا أقسام الأقسام شروط الأركان وما ذلك الطهارة لغة ضافة والنزاهة عن الأقضار الحسية والمعنوية يبقى عندي نوع حاجتين أو حاجة النظافة والتنزه عن القذر الشرع يعلمك إن, ان الشيء القذر إن أنت تستهجنه سواء كان حسي أو سواء كان معنوي فأما الطهارة الظاهرة وده اللي بيتكلم عليها الفقهاء فتكون به بالوضوء والغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة الأرض يعني من النجاس يبقى كل إنه هو حواليه يكون طارش بيحطه في المناخ ده كله ليه؟ عشان هو تمام إذا كان ده اللي في الخارج يبقى هو من الداخل كذلك فلا يرضى بأن يكون في قلبه قذر من شرك من آفات القلوب عشان كده هتلاقي بقى لإيه؟ يا جماعه التربية والتسكين لما يجي يتكلمه كده يقول لك اه وانت بتختسل وانت بتتوضا تستحضر النيه دي يا رب اللهم كان طهرت هذا البدن بالماء فطهر قلبي مما هو فيه من الآفات يبقى الاثنين مع بعض يختسل وتلاقوا بقى الحديث اللي في فضائل الوضوء وفضل الغسل وغيرها حديث جميله كلها علشان تشير للمعنى ده فاهمين وبعدين يقول ايه ان الله يحبه يحب التوابين ويحب المتطهرين فيخليها يربطها كمان بحاجة المتطهر ده ربنا بيحبه ولو ربنا حبك خلاص يبقى جي فوائد في الأول خلاص عشان أخذها نيات وإحنا شغالين هذا الباب ندرسه بهذه المعين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالتوبة طهارة الإيه؟ طهاره القلب والماء طهارة البدن طهارة الباطل طهارة الباطن تكون بخلوص القلب من الصفات السيئه قال لك والكفر والعجب والكبر والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها وامتلائه بص لازم تبقى كده انزع وازرع ما, ما ينفعش ان هو يقول ان انا ايه الحمد لله يعني طهرت قلبي من العجب او من كذا وما حطش بداله حاجه القلب اناء شيل اللي جواه وحط حاجه ان هو ما تسيبوش فاضي تاني ثاني بالنجاسات ما هي المشكله ان فيه بعض الناس يقول لك انا مبطل كنت بتعمل ايه يا عم كنت بعمل كذا وكذا وكذا وكذا من الذنوب كنت تعبانات كنت بشرب سجاير كنت مش عارف ايه كنت ايه بطلت ما جاش بديل ما حطش بداله الكلام ده ما شغلش نفسه الشيء ده اخر حيقى المهم امتلاؤه بالصفات الحسنه كالتوحيد والايمان والصدق والاخلاص واليقين والتوكل ونحوها ويكمل ذلك بكثره التوبه والاستغفار وذكر الله تعالى عندنا طهارتين طهارة الظاهر وطهارة الباطن إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان صفت روحه وطابت نفسه ونشط قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة بدن طهر وقلب طهر لباس طهر في مكان طهر عشان كده ابتدنا بالكلام عن الطهارة وهذا غاية الأدب وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان نص الدين وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الطهور يعني الطهارة شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان خلق الله الإنسان من بدن وروح والبدن تتركم عليه الأوساخ من جهتين من الداخل العرق ومن الخارج كالغبار ولعافيته لابد من الافصال المتكررة كل ده بيتكلم عن حكم الحكمة في دراسة هذا الباب لابد من الافصال المتكررة والروش تتأثر من جهتين بما في القلب من الامراض هو عنده مشكلة من جوه وهي دي الخطر في المسألة انه دايما بيشوف الخطر الخارجي ما يشوفش الخطر الداخلي فبيقول لك هو عنده حاجتين اللي في قلبه حسد او كبر مثلا أو بما يقترفوه الإنسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنا مثلا فهو دايما لما بيجي يحسب نفسه بيحسب نفسه على الخارج وقتي تقول له يا ابني مش من المشكلة ده. في ممكن تكون جوه قلبك مشكلة أضخم بس انت مش ياخد بالك منها كبائر الباطن عنده غل عنده حقد عنده حسد عنده عنده عنده فالحاجات دي كلها هي دي اللي تولد عنها شوية الذنوب التانية دي هي اللي خليته بعد كده يقع في هذا الزنوب وهذا الزنوب وهذا لما النمس صلى الله عليه وسلم قال للرجل لا تغضب فقال فإذا الغضب ملاك كل شر هو ذو نفس غضوبة وغضبه ما بيستثمرهش في الجهة اللي ينبغي أن يستثمروا فيها من الغضب لله إنما هو بيغضب عموما فبيبتجي الغضب منه يظهر الكلام ده في ظلم للناس مثلا وممكن يطلع تسخط على قدر الله فاخدوا بالكواوي المسألة عندي حاجتين لازم وأنا في التربية حاجتين أخذ بالي منهم أول حاجة اللي جواينا والناحية الثانية الذنوب الخارجية وتأثيرها على قلبي مش غدش ناري أنت طول الوقت قابي تحسب نفسك على ده أن أنا قصرت في كذا وأن أنا عملت ذنب الفلاني أو عملت كذا أو عملت كذا بتشغل نفسك بالذنوب دي لكن ما تخدش بالك من آفات القلب الأخطر عشان كده هم قالوا عليها المهلكات هستمها الغزالي في الأحياء وبعد كده هتلاقي كلامه في قصص منهج القصصين وغيرها إلى عشر مهلكات عشر آفات على سبيل المثال يعني. البخل البخل مهلك آه. البخل ده ممكن يكون مصيبة صورة يكون هو ده السبب ان هو مش هيدخل بقى مش الفلوس او الناس برضو لو بتفهم فهم ان البخل كده لدى يدخل ب بانه يقوم النهاردة بيحب نفسه فيقوم بقى يا لسه حقاو مصلي ركعتين وعامل مش عارف ايه فيدخل بجهد مش بس هيدخل بمال نفسه شحيحة فلما بيعمل بيعمل بايه زي الشحيحة بيطوله بالعرفة فهم خمس صلوات وخلاص شحيح قوي مشكلته فين بقى بخله ده من جوه شحيح فيحتاج ان يعلم الكرم فيتقله اكثر من فقط مشكلتك اعمل كاست القضية مش فلوس القضية مش انه هو يطلع القضية ان هو يكلف الصفة السهية اللي جواه دي يقدم صدقة يبقى هو كده بيتخلص من افه مش بيتخلص من ذنب فبيتصدق له او قلي مهلك حب الجاه حب انه هو يكون حاجه الناس تشاور عليه قافه من جوه بتطلع بقى بشوية حاجات ودي بقى قافت اي حد يكون ذو منصب او له وجهه اجتماعيه معينه قافات بتظهر ليها في الخارج بقى الذنوب يتلبس بيه من كبر مثلا او من ظلم الناس من وجه وهكذا ففي في هذا الجانب كلام طويل لكن انا حبيت بس اضرب المثال عشان تفهمه ان في مشكلتين مشكلة تبقى مستكنة داخل القلب يتولد عنها الذنوب التي يتلبس بها الانسان في الخارج ولعافية الروح لا بد من الاكسار من التوبة والاستغفار الطهارة من محاسن الاسلام وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث واذالة الخبث وهذا هو المقصود في هذا الباب يتجي بقى بعد كده يتكلم على اقسام المياه يقول ايه المياه حيأسمها هو نوعين والفقهاء بيأسمها ثلاث الماء عندي حيبقى ماء طهور طاهر في نفسه مطهر له لغير ايه بقى الماء الطهور يقولون الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته لازم تجيبوا حاجات وتفتيبوا لازم عرفات وحاجات فأنا مش عيون محتاج كتاب الماء الباقي على أصل خلقته بعضهم يبترين فصل يقولوا عليه القول الشرح يشرح بقى الكلام ده الباقي على أصل الخاتين. يجيب أصمافه يقولوا للماء الطهور سبع أنواع. ماء البحر وماء النهر وماء المطر وماء البرد وماء الثلج وماء العين وماء البئر. والسبع دول كل واحدة عليهم دليل تفصيلي. هات أول حاجة ماء البحر. إبدأ الدليل على الماء البحر طهور. لا عندي دليل عندي, عندي نص الناجسة <تصفيق> قال ايه بقى سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه قاله طهور مفيش بقى كلام يعني هو الطهور ماءه بعدين راح نزود الحل ميتاته قاله طب هو ما سألوش ما سألوش اصلا له انا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماءه ايه بقى اللي الحل ميتته قاله, قاله قال لو انت تستطيع ان انت تحط فائدة كده اثناء الشرح ولا حاجة تزود يبقى هذا من الأدب النبوي المهم هت دليل على إن ماء النهر ماء النهر تهور هد الدليل على إن ماء النهر أو الآخر قال صلى الله عليه وسلم أخرئتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء يغتسل منه يبقى يتطهر به يبقى دليل على إن ماء النهر أهو ماء النهر تهور فهاد دليل على إن ماء المطر دي, بقى دي الايه بقى ايه, ايه. لا عزيزنا وانزلنا من السماء ماء اه. يبقى ربنا نصه ليطهركم يبقى الماء النازل من السماء اللي هو ماء المطر طيب يبقى ايه طهور طيب لي دليل علينا الثلج البرد في دعاء الجنازه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه. اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. طاهرني بالثلج والبرد يبقى الماء. رمحي به يبقى الثلج والبرد ايه؟ يعني دليل على ان ماء البئر. ماء دخلوا لا ده الماء زي المطر يفرق البرد والسلج. البرد والسلج كلهم يعني بدل ما ينزل كده قطرات ده المطر. التاني يبقى أسمك شوية والقطعة التانية بقى اللي هي الثلج دي تنزل. فهي كلها سلحق بالمطر طيب إيه الدليل على إن ماء البئر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, عن بقر بضاعة وكان بقرا ماء البئر جارية بس إحنا نفهمين البئر دي مية كده نسحب منها وخلاص بك إننا مشوكناش أبار بالشكل المطلوب سئل عن بئر بضاعة وكانت بئر بعضهم كان يضع فيها بعض القذر يعني فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فسمى ماء البئر إيه؟ طهور يبقى دليل على ان ماء البئر ايه طيب طب ايه الدليل على ان ماء العين هو تفرق هما يفرقوا شوية واحنا بنقول على الاثنين زي بعض ايه الدليل على ان ماء العين طهور القياس على البئر بس ادي السبعه بادلتهم التفصيلية هو كده كل واحدة بدليل بتاعها يعني ماشي يبقى الباقي ايه الباقي الطهور الباقي على اصل خلقته روح اي بقى اهو كما المطر كما البحر كما النهر ما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة عذبا مالحا حارا باردا لا رائحة كريهة دي موضوع تاني بقى هنيجل الأحكام بتاعته لو بقى تغيرت أوصافه هنتكلم عليه لكن احنا نسته بيتكلم في الماء دلوقتي كده من غير أي ملوثات الأصل فيها ايه الأصل انها طهور هذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به هو ده بقى اللي حيرفع الحدث ويزيل النجس ايه الحدث ويه النجس أولا الحدث نوعاني حدث أكبر وحدث أصغر يعني كلمة حدث الحدث ده وصف الوصف ده وصف شرعي الشرع سمى الراجل اللي النهاردة مثلا خرج منه ريح سماه محدث يعني يعني مش نجاس أصلا في ناس تتصور كده يعني مش نجس بس سمى محدث ماشي بلاش راجل نام يعني تربطوا انتو الكلام بالنجاسات او مرتبط ان هو رجل متبول فيقول لك اه عشان خرج منه البول البول ده شيء نجس يبقى يبقى كده ايه صح يبقى ده محتص او رجل نام بقى اسمه محتص لازم اول ما يصحى يتوضى حدث يقول عليه بقى ايه وصف مانع مانع من الصلاه الوصف ده لما تلبث بيه منعه من ان يصلي فهمتم ادي حدث طب ايه النجس او الخبث الخبث او النجس يقول عليها شيء مستقذر طارئ على محل طاهر وبعد كده هيفصل بقى ايه هي سائر النجاسات دي وايه هي الاحداث يبقى. رفعوا الحدث الحدث الوصف القائم بالبدني المانع من الصلاة الخبث النجاسه الطارئة على محل طاهر او هذا الشيء المستقذر الطارئ على محل طاهر همين حاجة <تصفيق> قولوا مش همين انا فهم النجس زي ايه؟ زي البول هو الاصل باسي خروج هذا البول البول ده شيء نجس شيء مستقدر زي الغالي رفع الحدث وإزالة النجس قال لي رفع في الحدث وقال لي إزالة في النجس قال لي بقى قال رفع لأن الحدث لسه بنوم وصف شيء معنوي شيء معنوي الناس ما تخدش بالها أن الحدث ما لسه قلتلكه عشان كيرا قلتلكه نوم بيربط ان الحدث اللي هو ايه خروج جريح انه هو تداول انه كذا فده حدث جنابه فهو رابط بايه بالاشياء اللي خرجت فالنجاسات دي فهو رابط بين الاتنين لأ النجاسات دي حاجة والحدث كوصف حاجة تانية فكلمة رفع تتماشى مع الاشياء المعنوية فيبقى رفع حاجة كلمة ازالة تبقى مع الاشياء الحسية والنجاسات اشياء محسوسة بقيت الجواب لان الحدث شيء معنوي ولأن النجس شيء حسي ده ألف به يفقق رفع الحدث وإزالة النجس هذا ترفع الكلام ده بالإيه بالماء الحدث عرفناه عرفنا الحدث الوصف القائم بالبدن المنع منه الصلاة الخبث النجاس الطارئة على هذا المحل الطائر إيه نجاسة؟ قلنا شيء مستقذر تستفحشه النفس والخبث اللي هي نجاس. سمو اللي سمو النجاسة سموا الخبث سموا النجاسة الحدث كم نوع نوعين حدث اصغر والحدث الأصغر ده هيترفع بالايه بالوضوء وعندنا حدث اكبر يوز بالاي يوز بالوس حلو ايه اللي حيرفع الحدث ايه اللي حيزيد الخبث الاصل الايه الماء او ينوب عنه الايه يبقى التيمم ده في شان الرفع الحدث هيينوب طيب وفي الخبث لو مفيش ماء استجمار طيب تمام قلنا الماء قسمناه إلى نوعين ماء طهور نخبأ الماء, الماء النجس الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا ماشي؟ وحكمه أنه لا يجوز التطهور به هو هنا ما جابش سيرة أدخل الطهور في الطهور قل العلماء أسموا فرقوا فرقوا ليه فرقوا علشان اختلفوا شأن الماء الطاهر، ماء طاهر من الأول إنه يعني ماء طاهر. دلوقتي الماء الأصل ده اللي هو الإيه؟ اللي باقي على الأصل خلقته ده اسمه مطهر. كذب. الماء ده اقتلب بحاجة. أخرجته عن اسمه المعتاد فبرم ما كان اسمه بسمه ماء الورد، ميت ورد. بسمها ميت فول. بتسمها شوربة. بسمها مره. طيب. ينفع. أتوضب شوربة؟ هو كذب. ينفع. ما هتوضّع دي معناها إن أنا حرفع الحدث هل يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر ماي صابون؟ لا مية مختلط فيها صابون كتير جدا اسمها ماي صابون مش اسمها مش اسمها مية ينفع إن أنا توضّع بها مش هي ينفع توضّعها طب ينفع أزيل بها المجس ينفع ينفع أزيل بها المجس هنا الواقع الفلاس مبين إن العلماء فبعضهم يعتبر إن الماء الطاهر خلاص لا يرفع الحدث وقالوا كمان لا ما, يستغ... ما تستخدموش كمان لا في, في إزالة الخبث والصحيح أنه يزيل الخبث لأن الخبث ده شيء اللي سنقوله عين مستقبرة فلوش إزالت خلاص طالما النجاسة إحنا عايزين إيه إن النجاسة تزال طالما إزيلت خلاص استخدم مثلا بنزين وهو بقى حق سائل هوا استخدم بنزين في تطهير الكلام ده ينفع على بعض أخوان الفقهاء ما ينفعش لا تصلح الطهارة بمائع غير الماء ده مذهب الحنبي رأي الشيخ المساهمين انه لا طالما أزيلت النجاسة خلاص على أخوان بعض النجاسة الأخرى. وده أوفق يعني انه هو يكون أقرب إلى احنا دائما عندنا حاجة اسمها مقاطس الشرع والشرع عايز يوصل ليه فده أقرب لروح الشرع انه خلاص طالما أزيلت النجاسة انتهت عين النجس ده أزيل أم لم يزل؟ لو أزيل خاص لو لم يزل لا لم يبقى له أثر ما تريدش ليه أثر للمجاسة خالص كذلك انت لو شفته ما تعرفوش عايز تأخذ بالأحوط ليكون التطهر بالماء فقط احتياطا على مذهب الحنابل ماشي؟ ده الماء الطاهر طب الماء النجس لا ده, ده يراق الماء النجس يراق لا يستخدم ما مجوش أي استخدام لأنه لا حيرفع حدث لا يزيد القبر لا حيصلح لا في هذا ولا في ذاك شأن ممكن طيب نعرف عمد هنا عشان ما كده اختولنا عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله علي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوك